ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهه إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفر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 وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا وَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وَسَيَدِينُهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَفَطًا هَا أُولَاءِ اتَّخَذُوا أَو لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ تَنَازَعْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشماد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلقت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلق وَلَا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهوا عليكم يرضموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلعوا إذا أبدا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 كيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سَادِسُهُمْ كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إِن رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَالِف فِي هِمٍّ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا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 وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا وَشَدًّا وَلَٰبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مائة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا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 وَمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُرْتَهَدًا فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ والعشي يريدون وجهه ولا تأد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أعاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأناور علون فيها من أساوث يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق ويلبسون ثياباً خضرا من تَبِرَقٌّ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الآرَائكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَضَرَبَ بِالْحَقِّ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَعَطَفْنَا هَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تضم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن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 كما لو وولدا، فعسى ربي أن يأتين خيرا من جنتك ويرسل عليها خسبا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأعيط بثمره فأصبع يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي قاوية على روشها فأصبع يقلب كفه على ما فَقَفِيَهَا وَيَقَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوقِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا تَصِيرَا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَلَّطَ بَيْنَهُ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ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 مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَذُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَذَلًا مَا أَشْهَدْتُ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا وَيَوْمَ يَكُونُنَا ذُو شُرَكَةٍ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَوَنُ أَنْهُمْ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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ويست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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأأرض عنها. يا ما قدمت يدا إن جعلنا على قلوبهم أكنة تأيي يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ أَنْتَ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِنِ أَوْ أَنْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتاهُ أَتَنَا غَذاً أَنا لَقَدْ لَقِينا مِن سفرنا هذا هَذا نَطَلَقَ قَالَ أَرَأيتَ إِذْ أَوينا إِلَى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 أو تدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له أتبعك على أن تعلمني مما علمت غشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقر إنك لن تستطيع تطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا إذا أتيا أهل قوية تطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال له لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا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 ويستخرج كنذهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأثل عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فاتبع سببا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 119. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 110. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 في الأرض فهل نجعل لك خرجا لا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني قوة أجعل بينكم وبينهم رذما، آتون زبر الحديد، حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخ، حتى إذا جعلوا نارا.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 وَذَكَّرْ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّهَا قَوَى وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَعْضَى الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفАСْبَ عَلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَهْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل من نذيركم بالأسرار ما لا الذين ضلوا سقيم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ورقاي فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 نا تُلْفِدُونَ سَنُزُلَّ قَالُوا دِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا إِيْ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْدِهِ مَذَذًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ كم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليأمن العمل صادقا ولا يشرك بعبادة رب اشتركوا في